بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عАНْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاسْتَبِقُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللهم اخجل الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بدئ من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم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 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتوا إليهم عهدهم إلى مدههم إن الله يحب المتقين